آمين عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمنا يوم القرى ومن حولها تُذْرَى أم القرى ومن حولها وَتُذْرَى يَوْمَ الْجَمِيعِ لَرِيبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أمة وَاحِدَةً ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ام اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وانا اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلك الله ربي عليه توكلت واليه منيب fa'atira as-samawati wal-ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan wa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 شرَّعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أُوحِيَ إلَيْكَ وَالَّذِي أُوحِيَ إليك وَمَا وَصَّينَا بِهِ إبراهيم وموسى وعيسى أَنْ أَقِيمُوا أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبْرَعَلَ المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهم إلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إلَيْهِ مَن يَشَاءُ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 فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ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 حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد قوم الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة تقرب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حره الآخرة ما كان يريد حظا الاخره زد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم, ما لم يأذن به الله لولا كلمه فصل نقطي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم وان الظالمين لهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوه وواقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رضات الجنات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رضات الجنات، لَظُمْعَ شَأْنَ عِيادَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعمل الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقتلك حسنة نزل له فيها حسنا إنه الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطن ويحق الحط بكلماته إنه عليم بذات الصجور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لَلَّهُم عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَرَأُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِي يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا شَاءَ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطَ وَيَشْرُرُ رَحْمَتَهُ وهو الوالي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما وما بث فيهما من دابة وهو على جميعهم إذا شاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو وَمَا كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم, وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من ما أوتتم شيئا فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير أبقا ال الذين آمنوا على ربهم يتوكلون وال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ سَجَدُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْبَغْيُ هُمْ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 إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الغير ويبغون في الأرض بغير الحق هؤلاء ك لهم عذاب أليم ولما صبر وغفر ولما صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومع فما له من ولي من بعده، ومن يطلل الله فما له من ولي من بعده، وترضى لمن إذا رأوا، وترضى لمن لم رأوا العذاب يقلون. يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ينظرون من طرف خفي وضعنا الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا الذين خسروا أفسغم وأهلن يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن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 إن أعرضوا فَمَا أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إن البلاغ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 وما كان لبشر أي يكلم الله إلا وحيًا، إلا وحيًا أو مُرابح جاب، أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء. إن حكيم وكذلك أوحينا إليك رحم من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا هدي بمن شاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذين هو ما في السماوات وما في الأرض ألا, إلا الله تصير الأمور